الحمد لله وكفة والصلاة على العبادي الذين اصطفاء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد ما جلنا مع سورة النور واتوقفنا عند قول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسكون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم يقول ابن كثير هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العتيفة فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا يبقى لا أحد يفهم من الآية إن الإنسان لو قال مثلا لمرأة يا زانيه إن ده يجلد حد القاذف اما إذا قال يا يازان يزاني فلا ايه فلا يجلد لا معنى الايه انه سواء قذف رجلا او قذف ايه امراه يجلد طيب امال بقى ايه معنى الايه ايه يرمون المحصنات هم تكتب بقى او ما تكتبش انا هملي ده 20 صفحه هعمل ايه يا ولدي ما انا قوم ما عشان هي يعني العلاقه فتلاقي تثبت في الذهن يقول الذين يرمون المحصنات تشمل الرجل وتشمل المرأة يقول ليس في هذا نزاع بين العلماء فين اقام القاذف بينة على صحه ما قاله درء عنه الحد ولهذا قال تعالى ثم لم يأتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون ان قال يا زاني طب انت ليه تقول له الكلمه دي ده انا عندي شهود شافوه بيزني واتى باربعه شهداء هنا اذن لا يجلد حد الايه القذر بل تقام أو يقام الحد على هذا الايه الزاني فأوجب على القاذف إن لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام أحدها أن يجلد ثمانين جلدة والثاني أنه ترد شهادته أبدا والثالث أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند, الناس لا عند الله ولا عند الناس دا كل داعشا إيه؟ قذف رجلا او قذف ايه امرأة اللي هي الكلمة اللي بقيت سهلة جدا ما بين الشباب او ما بين حتى الرجاة يا عبشي يا ابن الزانية يا ابن دي ايه دي كلها الفاظ صريح لا هو تعريض ولا هو كناي ده لفظ صريح ايه لم ياتب اربعة شهداء على ان ام هذا راجل زانية يجلد ثمانين جلده. يقول ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم واختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسر فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة يعني الكلام هو يقول لك الآن بعض عز جل قرر على هذا الذي يكذف ثلاثة أحكام الأول أن يجلد ثمانية ترد شهادته وهو من الفاسقين ثم استثنى المولى عز وجل فقال إلا الذين تابوا طيب هب أنه تاب يرفع عنه الفسق فقط ولا يرفع عنه الفسق وتقبل شهادته واضح معنى الكلام فهو يقول أما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف إذن الاستثناء هنتكلم على الفرق وعدم قبول الشهادة أما الجلد سواء تاب أو متابش لابد أن يجلد فذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه إذا تاب كُبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفرق يبقى يرفع عنه لثنين. يعني الاستثناء سيعود الى الجملتين الاخيرتين ونص علي سعيد ابن المسيد سيد التابعين وجماعة من السلف ايضا وقال الامام ابو حنيفة انما يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط فيرتفع الفسك بالتوبة ويبقى مرضود الشهادة ابداه وممن ذهب إليه من الثلثي القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن جابر وقال الشعبي والضحاك لا تقبل شهادته وإن تابه إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان فحينئذ تقبل شهادته يعني كانه إيه؟ بعض الأمام قال ما هي صفة توبة القاذف بعضهم قال أن يتوبى ينصالح حالهم وبعضهم قال مع توبته يقر بأنه كان كاذبا في حق هذا الذي قذفهم يعني يقول لي والله إذا أنا كان كنت مخطئ ما رأيت هذا الرجل يزني أو ما رأيته يفعل الفعل القبيح وما شبه إيه ذلك فكأن الشعبي والضحاك يقول ايه لا تقبل شهادته وان تابه الا ان يعترف عن نفسه يعني ان في التوبة بين انصلاح حاله وبين اقراره بانه كان مخطئا في حق فلان حينئذ يرفع عنه الإيه؟ عدم قبول الشهادة الكلام كده واضح طيب هي المسألة اصلا مختلف فيها على اساس ايه على اساس ان الاستثناء وارد بعد عدة جمل هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط أم يعود على كل الجمل الماضية بعضهم قال بأن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط أما إذا أردت أن تجعله يعود على الشهادة عدم قبول الشهادة فلابد لهم من إيه من دليل وبعضهم قال لا معايا معاي معاي أحمد وبعضهم قال لا هو الأصل أنه يعود على كل ما مضى من كلامه وفإذا أردت أن تستثني منه شيئا فلابد عليك أنت أن تأتي بالدليل يعني ان قلت لأ لن يرفع عنه عدم قبول الشهادة هيقول لك إيه هات الدليل واضح وإيه لما كان يقول قول الجمهور هو الحق قول الجمهور هو الحق هو الإيه أنه يرفع عنه كلاهما عدم قبول الشهادة وإثمه الفقر يقول قوله الجمهوري والحق لأن تخصيصة اكتباه لأن تخصيصة التقييد بالجملة الأخيرة لأن تخصيصة التقييد بالجملة الأخيرة الكتابة ليست بإزدان اللي اكتب بكتب مكتبش مش مشكلة لأن تخصيص التقييد بالجملة الأخيرة دون ما قبلها دون ما قبلها لأن تخصيص التقييد بما دون ما قبلها مع كون الكلام واحدة مع كون كلام واحدة مع كون الكلام واشدة في واقعة شرعية في واقعة شرعية من متكلم واحد من متكلم واحد خلاف ما تقتضي لغة العرب خلاف ما تقتضي لغة العرب وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وأولوية وأولوية الجملة الأخيرة وأولوية الجملة الأخيرة المتصلة بالقيد المتصلة بالقيد بكونه قيدا لها بكونه قيدا لها لا تنفي كونه قيدا لما قبلها لا تنفي كونه قيدا لما قبلها غاية الأمر غاية الأمر أن تقييد الأخيرة أن تقييد الأخيرة بالقيد المتصل بها أظهر أظهر من تقييد ما قبلها به غاية الأمر أن تقييد الأخيرة بالقيد المتصل بها أظهر من تقييد ما قبلها به ولهذا كان مجمعا عليه ولهذا كان مجمعا عليه وكونه أظهر وكونه أظهر لا ينافي لا ينافي قوله فيما قبلها ظاهرا لا ينافي قوله فيما قبلها ظاهرا معنى كلام بالأم الشوكيني لوانية بالإجماع لابد أن يجلد ما نكلمش عليها الآن ما هو عشان كده قال إيه أما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب وأصر ولا حكم لو بعد ذلك بلا خلاف إذا مش هو كان يقول إيه لقول الجمهور والحق أن إلا ما بعد إلا هذا يعود على كل الجمل الإيه؟ المتقدمة طيب ليه لأن تخصيص التقييد بالجملة الأخيرة لو قلت أن الاستثناء يعود إلى رفع الفسق فقط دون ما قبلها ولا يعود على رفعه على قبول شهادة رجل مع كون الكلام واحدة يعني الكلام ايه هو واحد ومن متكلم ايه واحد في وقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ما تقتضيه لغة العرب هذا خلاف الايه الوارد عن العرب واولوية الجملة الاخيرة المتصلة بالقيض يعني كونك تقول إن هذا الاستثناء أولى أن يعود إلى رفع الفسق فقط بكونه قيدا لها لا تنفي كونه قيدا لما قبلها طيب أنت بتقول إيه أن هذا الاستثناء أولى أن يعود إلى رفع الفسق أولى ده واضح لكنه لا يمس أن يعود أيضا إلى إيه إلى, رفع إيه؟ إلى قبول إيه؟ الشهادة غاية الأمر يعني يقول أكثر أو أقصى ما في الأمر أن تقييد الأخيرة بالقيد المتصل بها أن وولئك هم الفاسقون إلا أظهر من تقييد ما قبلها به أنت ممكن تقول فعلا إيه؟ الـ الـ الأكثر وضوحا أن اسم الفتق يرصع لوجود الاستثناء أما أننا أن نقبل شهادته ده إيه ليس ظاهرا كظهور رفع اسم الثفق انت واضح الكلام ولا يقول ولهذا كان مجمعا عليه اجمع بين العلماء ان القاذف اذا تاب رفع عنه اسم الثفق لكونه اشد في الظهور مما قبله ولهذا كان مجمعا عليه وكونه اظهر لا ينافي قوله فيما قبلها ظاهرا يبقى موضوع ايه اظهر وظاهر ان الاستثناء يعود الى رفع الكفق هذا ايه اظهر واما كونه يعود الى قبول الشهادة او رفع عدم قبول الشهادة ده ايه ده ظاهر وضحت معايا يا ذاكي طيب هذا ما ذكره ابن كثير في تفسير الاية اما القذف لغة فهو الرمي قالك عالى ان يكذفيه في السابوثي تقذفين في اليم أما حكمه الشرعي فلا شك أن القذف حرام وبل هو من الكبائر مطلقا قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات قال عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلوا الردة وأكلوا مال اليتيم والتولي يوم الزح وقضف المحصنات الغافلات المؤمنات هذا من أكبر الكبائر إذا قضف الزوج زوجته ده يأتي معنا حكمه في المرة القادمة له حكمه اللعان والذين يرمون أزواجهم هناك شروط لابد من توفرها في القادس وفي المقذوس وفي المقذوس به عادينا نسلم ايه معنى القادس الكلام ده الماضي ينقى للعوام يعني, يعني انت لا حراش انت قاع في كلمة وتنبه على الألفاظ الشائعة يا ابن كذا ويا ابن كذا والكلام ده ايه وتبين خطورته خطورته من الناحيه الايه الشرعيه وتبين ان الاسلام هو دين الاخلاق الحسنه وكذا ام انت تتدخلهم في المعطبات الفقهيه او اختلافات العلماء لا ويعني الدرس ده مهم جدا هو ينقل لنا لان الكلمات دي فعلا مش هي مش بيرافق وقت الغضب ده موجوده كده متاحه يعني بحبوا يوزرهم مع بعض يقولوا كلام ده وكذلك الناس الكبار اعرف حقيقتهم يعني انا الناس الكبار دي قلت هو في عنده مهابة وكذا لما يكون معاه في المسجد طيب يروح لعب معكور شو بقى هذا الرجل يظهر لك على حقيقته انا كنت مثلا ايه علاقتي بالناس اللي هي في مستوى خمسين سنة وستين سنة في الحدود ديات ايه في المسجد حماية قال لي تعالى لعب معنا كور في الاستاذ بحماية ده فوق الخمسين سنة بسبع سنوات نفسه فروحت الطعم كله ما بين الخمسين وما بين الأربعين والخمسين ايمان مسجد ايمان بتوعنا يعني زال هم سيطريها على مساجد العوامل فليه الصوت كده لا تتخيل اندى اخرج منه اصلا وانت كنت فين ملابه ده انا كنت في اسكندرية ايوه يا عمي انت كنت بتجدد ايه ومش بتجدد ايه تلاقي كلام ايه بقى وممكن في هم بلعبوا كده ما, ما تلعب كده فتلاقي الالفاظ ايه بقى فكلام ده ان كان يعني احنا نوكيل الشباب ونحذر منه الشباب ومن بابي اولى ايضا اللي هو الايه الكبار لان الكلام ده منتشر عند الكل انت ممكن لا تتخيل ان الاصطبي تخرج من هذا الرجل الذي وصل من العمر ما وصل لكنك لو عملته او اختلقت به يعني تكشفت لك الحقائق اولا شروط القاذف يشترط في القاذفي ليجب عليه حد اولا ان يكون مكلف يبقى لو مجنون او صبي قال الواحد يبني الزاني ولا زاني ولا كذا ده ايه مش هنقولوا بقى ان احنا نقيم عليه حد الايه القذف الثاني ان يكون مختارا الثاني ان يكون مختارا الثالث ان يكون عالما بالتحريم ان يكون عالما بالايه بالتحريم والا لو ان عالما بالتحريم لو ان انسانا مثلا اسلم في امريكا وكانت الكلمه دي لحرج فيها يعني عاديه بينهم ولما اسلم ما يدري هي ايه حرام او انه حد وكده بخلاف ما لو علم انها ايه حرام لكنه لا يعلم ما العقوبه المترتبه على هذه الكلمه حينئذ نقيم عليه الايه لانه كان يعلم بالايه عشان كده احنا بنقول ثالثا ان يكون عالما بالتحريم مش مكره مش حد يجي يقول للراجل ده يا كذا الثالث هو العلم بالتحريم الرابع عدم اذن المقذوف عدم اذن المقذوف يبقى لو واحد قال له قول لي كذا وراح قايل له لا مقيم عليه حد ليه لانه قد اثن له حين اذن اذا مقيم, مقيم على من على القيل له كلي كذا وكذا اللي هو المقذوف رابعا ان يكون القاذف غير اصل للمقذوف أن يكون القاذف غير اصل للمقذوف يعني لو ان والدا يقول لابنه يداني او يتاجر او يداعر ما شبه هذه من الالفاظ ما نقولش ايه ان احنا الاب ده هانجلده ده الجمهور والا ابن حازم فلا في المسألة وأوجب أنه قيم الحد على الواد لكن بقى احنا نذكر ايه ما قد ذكره جمهور العلماء وإلى بقى تحقيق المسألة ده يأتي معنا فيه من نار السبيل فإن هذا الشرق قال يكون او أن يكون القاضف غير أصلا للايه للمقذوف نعم ان اصول لو قذفتك بكلام ما لا يقام عليه حد امك لو قذفتك بكلام لا نقيم عليه حد القذف ابوك وما شابه ذلك الاصول اللي هما مين وين ايه وين علق سادسا النطق ثالثا النطق عن التزام وأحكام الإسلام هل تنام يا أحمد؟ طيب أين قلمك؟ وأين ورقتك؟ وأين كتابك؟ لا حرش نحن نجد النزل التزام وأحكام الإسلام يبقى لوحد حربي ده إيه؟ اللي مقيم عليه لحد صح؟ ليه؟ لأنه لا يلتزم بأحكام الإسلام لكن لا يعمل معه إيه؟ إذا لنا أن نقتله لأنه حربي الكفار أكثر من صنف منهم المحاربون هؤلاء المحاربون لو وجدوا على أرض الإسلام يقتلون ثانيا شروط المقذوف شروط المكذوف ما ديها تأتي معنا في شروط التالية أو الالتزام وأحكام لا الزمي الزمي لو قال لي يزاني نقيم عليه حد لأنه ملزم بأحكام الإسلام شروط المكذوف اولا البلوغ أن يكون بالغا أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا يبقى لو واحد قال لي المجنون يا يقيم عليه الحد ليه؟ عشان ان يكون مسلما وان يكون مسلما يبقى لو واحد قال نصراني يا زاني يقيم عليه الحد؟ لا نقيم عليه حد الايه؟ القذف الشروط دي مهمه جدا اللي هي شروط الاحصان امتى ام هو لو محصن يبقى كده نقيم عليه الحد لأن الله عز وجل يقول والذين يرمون المحصن لهو ليس بمحصن يبقى لا نقيم عليه الحد يبقى لو كان كافرا لا نقيم عليه الحد لو أن مسلما قذف نصرانيا او يهوديا او إنسانا على غير ملة الإسلام لا نقيم على المسلم حد لإيه لكن نقيم عليه حد لإيه التعذير كل ما نقول فيه لا نقيم عليه حد القذر فلولي الأمر ان وجد أن هذا سيؤدي للفساد أن يعذر هذا المرض التعذير ده بقى قد يصل إلى القتل كما يسمعنا في الثق حد التعذير هذا ممكن هو محل خلال بين أهل العلم لكن الأقرب أنه ممكن أن يصل إلى القتل ان رأى الإمام أن لا رادع لهذا الرجل إلا هذا واضح وممكن نجعل التعذير خمسين جلد ستين جلد على ما يتراه الوليد ايه العمر الشرط الخامس الحرية الرابع الحرية الرابع الحرية يبقى لو واحد قال لعبه يا زاني او قال لعبه غيره يا زاني لا نقيم على السيد الحد وهذا شرط شرطه الجماهير العلماء بل إن ابن حزر لقل الإجماع عن بعض العلماء كالمهلب وان كان الأقرب أن الإجماع لم يتحقق وجوده وأن المسألة بها خلاف وطبع ابن حزم قال إن هذا كلام لا يصح ورد على الجمهور بكلام يعني شديد لما فوق إن شاء الله ممكن نقول إن الأقرب قول ابن حد ليه بقى يا أيها الناس إن جعلناكم شعبا وقبائل لتعرفوا إن أقرامك عند الله أبقاكم إلى غير ذلك من النبادئ التي قررها رب العالمين في كتابه أنه لا فرق بين الأبيض والأسود وبين العربي وبين العجمي إلا بالإيه؟ بالتقوى تزيئت ولا حياة؟ طب كده وصلنا كم شرط؟ العفة عن الزنا الخامس شروط المقذوف به شروط المقذوف به هناك ثلاث صيغ اولها الصريحه والثاني الكنايه والثالث التعريض وثالث التعريض الصريح هذا كقوله يا زاني او يا زانية وما شبه ذلك والكنايه زي ما اتت معانا المره الماضيه لا ترد لا تردينا يد لامس بعيدي يعني محتمله يا وقحه الوقحه انواع في وقاح يعني ما إليها تصل إلى في وقاحها دون الزنا دي كلها ألفاظ إيه كنائية. ألفاظ كنائية الأقرب أن قائلها يحد الأقرب أن قائلها يحد إلا إن قال المقصود بالكلمة كذا وكذا لما قال مثلا يا وقحا ولا لا تردين يا دلامس قلنا إن له ايه نقيمه عليك حد القضر فقال لا انا لا اقصد انها زانية والله ان اقصد انها تفعل يعني افعالا غير لائقة بمن ينسمي للإسلام نقول له طب احلف انك تقصد هذا ان اخل لي يا سبيل وللولي الامر ان يعذرهم يعذره بغير حد الايه القضر Ah, m'agrada. Right. Yeah. كده ان الصيغ الوردة من القاضف على ثلاثة انواع انواع اول اول الصيغ الوردة او ال ال ال ال الوردة عن القاضف ثلاثة انواع انواع اول اتصريح زي يبقى حكمه ايه؟ اقف ركز هو ده يحد يحد بس ها يحد فقط <تصفيق> الاسم ايه؟ حكمه ايه؟ فالفين ده بيقول لك لحد ايوه لا صح حلو لحد ايه اي نعم يبقى يحد فقط هذه لقبه تن لا تصح بحالها انما يقول له يحد ويستحق بجدارته لقب الفاسق وايه ان هو ايه لا تقبل له الشهاده صح عنا؟ ما تجدهش كده وتعايا بس انتعايا كده وقد قد نمي كانت سناشي بغض الصيغة الثانية دروس فيها ايه محمد النظر الكنائي ده يحفظ إلا أن يدعم هو يدعم معنى الآخر اغير الايه القذ طيب ويقبلوا كلامه يقبلوا قولوه بايه بيمين اما الصيغة الثالثة وهي الايه التعريب وهي التعريب كمثلا ان يقول ما, ما ابي بزان ولا امي بزانية التعريب هذا يعني محل خلاف قوي بين اهل العلم والاقرب فيه ما مثلا ابي بزان ولا امي بزانية ده, ده كده طيب ما كلامه كده ايه يوحي بهنه ان امه زانية وابوه زانية أمر بن خطاب لما أحد الناس قال هذا أحد وحد القذف فده محل خلاف بين أهل الألم والأقرب أنه يحد ان كان هناك قراء تدل على أن معنى الكلام هذا أن معنى الكلام هذا هو القذف لا يحتمل الكلام معنى الآخر بحيث يفهم من التعريضي القذف فهما واضحا لا غموضة فيه وإحنا لو قلنا كلام دي يبقى كده إيه لما يقول أحدهم العبرة في الشريعة بالمقاصد والنيات خلص هو فعلا كان إيه قال كلاما إيه كان يظهر فيه إيه أن نيته وأن قصده قذف فلاني وكذلك لا يقول إيه طب ندرأ الحد بالإيه بالشبهة عشان لما القراءة وجدت انتفت الإيه الشبهة وضع كده يبقى عندي ثلاث صيار التصريح والكناية والتعريب التصريح ده لا خلاف بين أهل العلم أنه يجلد ولا تقبل له شهادة ويستحق اسم الفاسق ويكون من الفاسقين الكناية محل خلاف بين أهل العلم والأقرب أنه يحد قائلها إلا أن يصرحه بمعنى آخر فيقبل قوله بيمينه وثالث التعريض وهي أيضا محل خلاف بين أهل العلم لكن لو كان المسألة تحتفظ القرائم التي تدل على أنه يقصد القضف حينئذ نجلده حتى القضف حتى لو حلف حتى لو حلف ليه لوجود هنا القرائم لا نلجأ إلى الحلف إلا إيه ما في قرائم بقى وإن لا يعلم صحة هذا القول أم خطأ هذا القول إلا فانهن كن يقبل كلامك بيمينك وهذه قاعده عند العلماء ذكرناه في القضاء كل من كل له القول قوله قوله بيمينه كيف يثبت حد القذف اول حاجه لاعترف السيد الايه ان يقر بانه قذف فلان الثاني ان يشهد عليه عدلان ولا مدخلا للنساء هنا شاكرين القضاء والنسطوف <تصفيق> الاثنين هما ذكرنا القضاء في القضاء ذكرنا عدد الشهود في الشهادات الثاني أن يشهد عليه عدلان لقول الظهري جرت السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود ألا تقبله شهادة النساء في الحدود <تصفيق> طيب العبد إذا كذفه حرا إحنا قلنا الحر لو صذف عبدا حكمه إيه لكنه إيه يعزه. وكونه لا يحد هذه محل خلاف بين أهل الألم لكن قول الجمهور أنه إيه لا يحد طيب العبد لو قاد فحرا نعمله بالمثل محل خلاف بين آن العلم منه من قال نوقع عليه الأقوبة كاملة ونجدده ثمانين جلدة وقال الجمهور أن عليه النصف من الحد الأربعون يعني يجدد أربعين جلدة وهذا قول الجمهور واحنا قلنا مساله اذا تاب هل, هل تقبل شهادته ام لا صح لانس اذا تاب هل تقبل شهادته ام لا مساله كان شهادته ومنطلم انه محمد اه امم نذكر دعاء الذكر فيا رب اعمل فينا الخير طب ليه الكلام كان من متكلم من واحد وفي قضية واحد يبقى احنا ممكن نقول ايه ان الاصل ان الاستثناء يعود على الجميع ومن استثنى من الجميع شيئا فلابد عليه ان يأتي بالدليل لان الاصل انه لما استثنى عاد على الكل لخلاص لقولنا الاصل ايه الثانية انه يعود على الاخيرة حينئذ من يقول يعود على قبل الأخيرة نطالب بالإيه؟ بالدليل صفة طوبة القاضي مثالة الأخيرة صفة طوبة القاضي محل خلاف بين أهل الألم منهم من قال لا تقبل طوبته إلا بأن يكذب نفسه لا تقبل طوبته إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القض الذي حدث فيه في ذلك القضب الذي حدث فيه فاكرين قصه الذين شهدوا على المغيرة بانه قدنا 8 يذكرها ايوه كريم شفتوها ايوه أن أبا ذكرته ونافعة وشبلة ابن معبد قذفوا المغيرة ابن شعبة واتهموه بالزنا وهنا إيه عمر قال اتوبوا تقبل شهاداتكم وقام عليهم حد القذف إيه لأن زيدا لم يشهد زيد لما أتى قال عمر إيه هذا رجل لا يتكلم إلا بالحق فقال رايت منظرا قبيح ولم يشهد بإيه ان اورى عمليه الزنا نفسها فهنا قام عمر ف حد ابو بكر ثوانافه حد الايه القذر ثم قال لهم إيه؟ إيه توبوا توبوا شهدت يعني ايه اقروا بانكم اخطأتم في حق فلان هذا فتعذر رجلان منهم ولم يتب ابو بكر فكان لا يكبس هذا وهو من الايه من الصحابه رب يلاع القول الثاني يكفي في توبته ان ينصلح حاله ان ينصلح ويندم على ما كان منه ويندم على ما كان منه وان لم يكذب نفسه وان لم يكذب نفسه Aïllà, aïllà, aïllà, aïllà. Bé, allà, aïllà, aïllà.